بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اليوم بين الأذان والإقامة ذكرت لكم قبل بأن الحديث سيكون في عدد من المجالس عن طلب العلم ولكن في المرة الماضية كان الأخ خالد يقول ودنا بموضوعات تكون يعني لا يكون فيها مسحة علمية أو فيها شيئة ربما تكون ثقيلة على الشباب أو نحو هذا قلت الحديث عن طلب العلم لن يكون في هذا إن شاء الله لكن خشيت أن يقع أو أن يصدق ظنه لأني لا أجد نفسي نشيطا هذا اليوم وكرهت أن أعتذر من الدرس لكن يمكن أن نتحدث عن أشياء ربما تنشط الإخوان أكثر فنتحدث عن بعض الآيات ونؤجل الكلام على طلب العلم أسبوع القادم إن شاء الله تحدث عن بعض الآيات وشاركوني في الحديث هذا وهذا الحديث يفيد في التربية والسلوك والأخلاق كما أنه يفيد أيضا فيما يتعلق بسعة معاني القرآن والحاجة إلى العناية به ومعرفة معانيه وتفسيره والتدبر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 قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم هذه الآيات نتدارس قليلا ما جاء فيها من آداب ومعاني أولا فيما صدرت به هذه الآيات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هذا الأسلوب بالاستفهام ماذا نستفيد منه الفائدة الأولى سريعا التشويق وليس التنبيه التشويق فأنت إذا أردت أن تشوق غيرك لسماع خبر من الأخبار فتأتي بهذا الأسلوب هل بلغك كذا هل سمعت عن كذا هذا يجعل النفس تستشرف لسماع هذا الخبر هذه واحدة ثم أيضا الفائدة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل فالله يقول له هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول المشركين لأنه لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا وهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذبح عجله وقرب الطعام إلى هؤلاء الملائكة يظن أنهم من البشر ثم أوجس خيفة منهم حينما لم يأكلوا طعامه وهو الخليل لم يعلم أنهم ملائكة حتى أعلموه ولما جاءوا للوت صلى الله عليه وسلم توقف وخاف وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فلم يعلم أنهم ملائكة حتى أعلموه بذلك والقرآن مليء بهذه النصوص الدالة على هذا المعنى وبالتالي لا يجوز أن يدعى لأحد لا ولا الملائكة ولا من هم دونهم بأنه يعلم الغيب إنما الغيب لله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونستفيد أيضا من هذا فائدة ثالثة وهي منزلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم منزلة إبراهيم فالله يقص خبره على أشرف على أشرف رسول وبهذه الطريقة المشوقة وفي أشرف كتاب وفيه أيضا فائدة رابعة وهي أن القصص لون من ألوان التعليم والتربية لكن ذلك لا يكون في كل الحالات دائما ليس عندنا إلا القصص فالقرآن فيه عقائد وفيه أحكام فيه أمر ونهي ووعد ووعيد وحلال وحرام وفيه قصص فالقصص لا تنكر فلا يصح بحال من الأحوال أن نقول عمن من أورد قصة في درس أو محاضرة بأنه من القصاص القرآن فيه قصص نحن نقص عليك أحسن القصص ولكن لا يكون ديدننا في الدعوة والتعليم هو القصص لكن القصة السلوب مشوق تتشوف النفوس إليه وبالتالي فإن الفائدة تقع على القلوب من غير تكلف لا يرهقهم السماء هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ يعني ضيوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام المكرمين وضيف مفرد مضاف إلى المعرفة وهو إبراهيم صلى الله عليه وسلم علم والمفرد إذا أضيف فإن ذلك يكسبه العموم أي ضيوف إبراهيم يعرفون نعمة الله يعني نعم الله برمت أو يكفي هذا ضيف إبراهيم المكرمين هذا إذا كان ضيوفه من المكرمين فماذا يكون هو عليه صل والسلام يكون كذلك في تشريف لإبراهيم صلى الله عليه وسلم ضيوفه ملائكة والإنسان يتشرف بضيوفه أليس إذا دعاك أحد إذا إذا إذا إذا زارك ضيف تقول أحيانا تشرفنا بهذه الزيارة أو تقول نريد منك أن تشرفنا بزيارة مجلسنا أو دارنا أو نحو ذلك. فإذا كان ضيوف الإنسان من الكرام الفضلة فإن ذلك يدل على حاله ومرتبته. يعرف بحال ضيوفه في الغالب. لكن من كان ضيوفه الأراضل فإن ذلك يدل على مهانته. وحقارته والطيور على أشكالها تقع غالبا طيوف إبراهيم صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم بهذه الصفات المكرمين كما قال الله عز وجل كرام برره وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين فهذه صفة الملائكة كرام كرام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. الفاتدل على التعقيب المباشر، فهذا يدل على أنهم بمجرد الدخول ماذا قالوا؟ قالوا سلاما. فهذا يدل على أن الإنسان إذا دخل ينبغي أن يبدأ بالسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجيب من سألنا قبله. قبل السلام قال فلا تجيبوه تقول السلام أولا ثم أيضا استعملوا السلام وهي تحية الله عز وجل وتحية الملائكة وتحية أهل الجنة وتحية أهل الإيمان في الدنيا الله يقول سلام قولا من رب رحيم فهو يسلم على أهل الجنة ويقول عن تحية الملائكة لأهل جنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم يسلمون عليهم ويقول عن أهل الجنة يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم مصدر فيحتمل أن يكون تحيتهم أي ما يحيون به يحييهم الله يحييهم الملائكة كما في الآيات السابقة أو يحيي بعضهم بعضا وكل ذلك يدل عليه دليل والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة تحييتهم يحييهم ربهم تحييهم الملائكة يحيي بعضهم بعضا وهي تحية أهل الإيمان فيما بينهم تعرفون الحديث لما خلق الله آدم وأمره أن يذهب إلى نفر من الملائكة نعم وأخبره عن التحيه التي يلقونه يلقونها إليه أنها تحيته وتحية ذرية من بعده تحييتهم فقالوا سلاما قال سلام أيهما أبلغ تحيه الملائكة ولا تحيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحيه إبراهيم لماذا كيف لا كيف أكمل من أي جهة وش التقدير التقدير ها سلام دائم عليكم سلام دائم سلام مبتدأ ودائم خبر بينما تحية الملائكة قالوا سلاما أي سلمنا عليك سلاما سلام سلموا وانتهى بينما الجملة الاسمية تدل على الثبوت والرسوخ فتحية إبراهيم صارت أبلغ من تحيه الملائكة قالوا سلام قالوا سلاما ماذا قال؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون هذا فيه أدب في المخاطبة مع الطرف المقابل لا سيما الضيف فما وجه الضمير إليهم ما قال أنتم قوم منكرون ما خاطبهم بهذا لإلا يحصل الإحاش وفيه منافاة للأدب قول أنتم قارجك ضيف تقول له أنا ما أعرفك من أنت يعني العبارة فيها شوية خشونة إلا باقة تقطضي خلاف ذلك بعض الناس إذا كلام أحد ويرحب ذاك ويُهلّي وكذا يقول له أنت من ما عرفتك قل له حياك الله صوت كأنه كأنه معروف كأنه كذا كأنه قريب حتى تتلطف وتعرف من هو المخاطب فإبراهيم صلى الله عليه وسلم ما قال أنتم قوم من قال قوم منكرون قوم منكرون وهذا من الأدب القرآني ولذلك تجد العلماء يذكرون أشياء في بعض العبارات في القرآن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما قال وما قلاك قلى بمعنى جفا فلم يوجه الخطاب إليه قال وما قلى لاحظت وكذلك في قول الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها نسب العيب إلى نفسه وأما في قتل الغلام قال فخشينا أن يرهقهما طهيانكم فردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وفي الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ما أضاف هذا إلى نفسه لكن العيب أضافه إلى نفسه أردت أن أعيبها. وبيّن العلة. وكان وراءهم ملك. فهذا من الأدب الذي يحتاج إليه الإنسان في مخاطبته، في محادثته مع الآخرين. ما توجه إليه. ولذلك قال أحد الخلفاء من بني العباس كان يفضل أحد أولاده الصغار على الآخر. فسئل عن هذا، فجاء بسوك. جمع سواك. وضعها بين يديه فسأل الأول المفضل عليه مصغ الإناء قال ما هذه يا بني قال هذه مساويك كأنه يقول مساوئك وسأل الآخر قال ما هذه يا بني قال هذه سوق سوق. ما أراد أن يقول مساويك مع أن المعنى صحيح لكن ما أراد أن يخاطبه بهذا لألا يوهم المعنى الآخر فقال رأيتم يعني كأنه يقول تلوموني شوفوا هذا وشوفوا هذا فالإنسان أحيانا يتكلم مع أبيه ولا مع الكبير بعبارات ما هي مناسبة ولهذا العلماء يتكلمون فيما يضيفه الإنسان إلى نفسه لما يذكرون قول أبي طالب بأنه مات على ملة عبد المطلب يحكون الرواية يقولون فقال مع معنى يتكلم ضمير المخاطب والحكاية تقتضي إراده كما هو لكن يقول قال إنه على ملة عبد المطلب لألا يضيفه إلى نفسه وهو, وهو رواية فقط يرويه قال قوم منكرون فراغ إلى أهله ما معنى راغ كلمة راغ تدل على معنيين. الذهاب بسرعة وخفاء. راغ إلى أهله هذه نستفيد منها راغة كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول تدل على كرم إبراهيم وكرم نفسه وأصالة معدنه ما جلس يعد الفلوس قدام الضيوف ويقول عسى الله يعين الآن هذه نوعنا نشتري فيها ذبيحة وهذه نبغى نشتري فيها فاكهة وهذه نبغى نشتري فيها موية صحة وهذه نبغى نشتري فيها بيبسي والضيف يتمعر وجهه لا ذهب بي خفية خلصة من الضيف ما شعر بها الضيف ما قال الآن عن إذنك أبروح للسوق أسأل الله يعين عليك أبروح أجيب غدأ أو أغراض من أجل أن نطبخ لا فراغ إلى أهله ما تحرج الضيف والأمر الآخر أيضا راغ إلى أهله لم يتكلف وهذا يدل على كرمه أيضا أن عنده ما يقري به الضيف ما احتاج يتعنى ويذهب يبحث في السوق عن، وإنما هو إقراء الضيف أو قرى الضيف موجود في في داره راغ إلى أهله إلى أهله وفيه أن زوج الرجل الزوجة يعني يقال له أهل أهل فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ما راح تخير الهزيلة والضعيفة والمريضة أو جاب قطعة صغيرة للضيف وحطها بين يديه وقال كل واسموحا على البصور لا جاء بعجل العجل أطيب اللحم إلى يومنا هذا أليس كذلك وأغلىها ثم جاء بعجل كامل وسمين فوضعه بين يديه الضيف قد يعجبه الكتف قد يعجبه الظهر قد يعجبه الفخذ قد يعجبه يتخير فهذا من مقتضى الإكرام ثم أيضا يدل على أن وضع لو كان ضيف واحد أو لا ملائكة لكن لو كان واحدا ووضعت عنده عجلا لا مما لا يقصد به التكلف ولا المباهات والرياء والتصنع فإن ذلك من مقتضى الإكرام بشرط أن لا يرمى تعطيه الجيران والفقراء ويأكل من أهل البيت ما يرمى من شيء فهذا من مقتضى الكرم وقد انماعت هذه الأخلاق عند الكثيرين بالمدنية الزائفة إصبحنا نتقمص كل ما يفعله الغرب فإذا اجتهد وجدد الذي وجدت عنده مناسبة وضعبوا فيه فيقف الناس الرجال بلحاهم كل واحد كأنه شحاذ في يده صحن صف طابور ووجهه يتمعر إن كان ما ماذري كلهم يتمعرون لكن أنا وجهي يتمعر وأشعر أن الأرض لا تحملني وأنا أحمل صحنا فإذا وجدت منهم غفلة خرجت نعم وتركت ذلك الجمع وميعتبرونها مدنية بل سمعته من يقول بأن الذي يذبح للناس إذا جود ضيوف هذا فيه بداوة فلان ما يوافق ولا يواعد على طعام لأنه لازال فيه بداوة يذبح هذا الكرم صار بداوة وصار شغل جورج وميري صار هو الكرم يدخل كل واحد منهم في المطعم يحاسب عن نفسه هذا يسمونه ترى الاتيكيت الآن حدثني بهذا بعض من يجتمعون في بعض صلاة الفنادق لأن هذه موضة الآن سمعون الشباب خاصة ليلة, ليلة الخميس ليلة الجمعة شوف أماكن اللي يشرب فيها الكابتشينو والأشياء في صالة الفندق أو في كذا هم من أهل البلاج يروحون يجسون هناك نعم وسمعت أشياء كثيرة عن هذا عندهم أتيكيت معين نعم يعلموا بعضهم بعضاً إذا رأى واحد رأى فزعه ويقوم كلما جاء أحد دامه يقولوا لا لا ترى مقتضى الاتيكيت لا تفشل من تبداوتك ترى اللي يجي هو اللي يروح يطلب نفسه ما هو أنت اللي تقوم أحطتم كيف تتغير أخلاق الناس وتذهب المروءة وتصير الأخلاق شيئا مذموماً عند من انمسخت في طرهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ماذا صنع به ما حط في مكان آخر قال قوموا لا فقربه إليهم فمقتضى الإكرام الكامل أن تقربه لا تحرج الضيف لينتقل ولا بعض الناس يقول قوموا يلا غسلوا يديكم وبعدين تعالوا شايف يعني دينا وشي غسلوا يديكم وبعدين تعالوا للغرفة الثانية في عبارات ما هي مهذبة تحرج الضيف نعم على الأقل إن كان مقتضى ترتيب المنزل وكذا طبي قل ما رأيكم مثلا لو غيرنا المكان أو نحو هذا مهو بقوموا تغدوا قموا غسل يديكم ثم تعالوا هذا ما يبيق بهذا الشكل لكنها أحيانا تكون أخلاق صحراوية نعم فتتى جافة فقال ألا تأكلون ألا تأكلون ما قالهم كولوا بالأمر هذا ضيوف كرام جاءها بأسلوب العرب قال ألا تأكلون يعرض عليهم ألا تأكلون فلما ما أكلوا أوجس منهم خيفة وهذا يدل على أن الضيف يجب أن نمالح ويأكل حتى لو كان لا يشتهي الطعام يأكل ولو قليلا لأن عدم الأكل سيؤذي المضيف وسيتساءل عن مقصود هذا الضيف ولماذا لا يأكل وماذا يريد وقد يكون قد بيت سوءا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وهذا يدل على أن الإنسان إذا وقع في موقع ريبة أن يجلل الأمر ولا يترك اللي أمامه يضرب أخماس بأسداس، يتحير فيه لا يجلي يقول ترى الأمر كذا، ما ما أكلت من أجل كذا، أنا صائم إذا تتسمح ولا أكلت، أو يقول له مثلا أنا منع الطبيب أن آكل من هذا الطعام، أو نحو ذلك مما يفسر به موقفه فالإنسان لا يقع لا يوقع نفسه مواقع الريب. وإلا فلا يلومن إلا نفسه إذا أساء الناس الظن به وتعرفون حديث الحديبية لما بركت القصوى فقالوا بركت القصوى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بركت القصوى وما ذاك لها بخلق وإنما حبس حابس الفيل قالوا ما خلق ما خلعت القصوى خلعت يعني انقطعت من طول السير والكلال في السفر يسمونها العوامح حرنت نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لامهم على هذا الحكم الذي حكموا به على ناقته صلى الله عليه وسلم لكن بين لهم ملحظا آخر وقال صلى الله عليه وسلم حسبكم إنها صفية وأخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فالإنسان ما يجعل نفسه مواقع الرية وبعدين يطلب من الناس أنهم يحسنون الظن به ويلومهم إذا أسأوا الظن فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام فيه مشروعية في البشارة في الأمور السارة بغلام وموصوف هذا بالعلم أيضا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صيحة في صرة صرة يعني صيحة ضجة دهشت وهذا يدل على أن المرأة يسرع إليها مثل هذا لأنها لا تتمالك لا تستطيع أن تسيطر على مشاعرها فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم وهذا فيه أدب المرأة المسلمة في التحدث مع الرجال الأجانب ما تكلمت بكلام طويل وأخذت تاخذ تعفي وياهم ثلاث ساعات قالت كلمتين كل واحدة تكفي لامتناع الولد عجوز العجوز ما تلد، وليست عجوز فقط بل عقيم والعقيم لا تلد، فكيف بالاجتماع العلتين عجوز عقيم المرأة المسلمة تكلمت مع الرجال الأجانب تتكلم بكلام مختصر يؤدي المعنى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا لا ترقق الكلام وتتغنج فيه وتتكسر ولا تأتي بعبارات لا تصلح للرجل الأجنبي ما تقال إلا للزوج لا تجيب عبارات ما فيها ما يعيبها وأيضا لا تكثر الكلام تتكلم بقدر الحاجة هذه ثلاثة أمور لا بد منها من أجل أن يكون الكلام المرأة مستقيما مع الرجال الأجانب بهذه الشروط الثلاثة كلام مختصر لا تطول وليس فيه ما يعانب ما تجيب عبارات ما تصلح للرجل الأجنبي تقولها له عشان ينزلها ريالهم الله يخليك على شاني. ولا أيضا ما تؤدي ذلك بعبارة رقق الصوت وتزينه عجوز عقيم هذه بعض الفوائد ولعل ذلك أنشط الأسماع وهي مما قرأته في قراءات قديمة للحافظ القيم رحمه الله تعالى في رسالة صغيرة له زاد المهاجر إلى ربه رسالة تبوكية فذكر فيها كثيرا مما ذكرته الله أعلم الأسئلة ما يمدينا عليها هذا ليس كذلك وين المقدم يندينا نقرأ أسئلة ولا خلاص ما يمدي طيب نترك الأسئلة إن شاء الله نرى